إن الله بالناس الرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث كنتم فولوا وإن وَلَئِنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنَ تَيْتَ الذين أوتوا الْكِتَابَ بكل آية ما وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك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 من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شطره ليلا, ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا من نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا يكم يتلوا عليكم يتلوا عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر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 نكو بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة Those who, when they were angry, said O Lord, we are to Allah O أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا مبين الله للناس في الكتاب اولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاون إلا الذين تاموا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, واختلاف الليل والنهار والفلك, التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل وما أنزل الله من السماء من ما إله فأحيا فأحيا به لون بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب بين السماوي والظل لا لا آيات لأومن يعقلون ومن الناس, ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم, يحبونهم كحب الله والذين آمنون شد حبا لله ولو ترى الذين غضبوا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب افتبر الذين تبروا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قر لو ان لنا قرة فنتبرأ مِنْهُمْ فنتبرأ منهم كما كَمَا منا كذلك يريهم الله اللَّهُ حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار وما هم بخارجين من النار الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء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 هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء الا دعاء ونداء بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أولي اللبين غير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون, ويشترون به به ثمنا قليلا لا ما, ما ياكلون في بطونهم إلا النار يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب لليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب والعذاب بالمغفرة فما وامن علىنا الله نزل الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق, لفي شقاق الله